قَالَتْ فَنَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُسْلِمْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لُلُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ فَأَقْرَأْ لَنَا مِنْ كِتَابِكَ فَجَاءَ فِيهِ جَال مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ فِيتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَى فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وفي موسى فَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عليه لَا قِيلَ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ اتَّتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيم وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ سَاءَ عَمَّا أَمَرَ رَبُّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وهم ثَمُدَ اسْتَطَاعُوا مِنْ طِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالَّذِى أَضْرَفَ رَشَنَا ذَا فَنَعْلَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَتَفَكَّرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا